رب يقول يومنا في الصلاة إمام عرفنا أنه يدخن ويتعاطى المخدرات هل يجوز أن يكون إماما وما حكم صلاةنا خلفه؟ أهوى المخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهوى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة وصلى عبد الله ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبه ابن أبي معيط وكان عشر بالقرى وفي مره صلى الصبح بالمصلين اربع ركعات فذلبه عثمان ابن عفان على ذلك وكان الصحابه والتابعون يصلون خلف ابن عبيد وكان منتهلا بالالحاد. وداعيا إلى الضلال فكل من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره ما لم يكن اقل منه ولكن الصلاة خلف المنحرفين مكروهة فإذا وجد شخص مستقيم كانت الصلاة خلفه أولى أما إذا تعتم المشبوه أو المنحرف لأن وظيفته الإمامة مثلا جانت الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه ليرضى عنه الناس ويستريح لإمامته فقد في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن الحباب في صحيحة ثلاثة لا يأبر الله منهم صلاة إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان هذا ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروها فهي صحيحة غير باطلة ويؤيد ذلك إلى جانب ما سبق من روايات البخاري ومسلم حديث بيهتي صلوا خلف كل غرض وفاجر صلوا خلف كل بر وفاجر وجاهلوا مع كل بر وفاجر جاء في تفسير القنصر قوله واما اهل البدع من اهل الأهواء كالمعتديه والجهميه وغيرها فذكر البخاري عن الحسن صل وعليه بدعته وقال احمد لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه وقال مالك ويصلي خلف أئمة الجور ولا يصلي خلف أهل البدع من قدرية غيره وقال ابن المنذر كل من أخرجت بدعته إلى الكفر لم تجد الصلاة خلفه ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائله ولا يجوز تقديم من هذه صفته ثم قال الخطوم وأما الفاسق بجوارحه كالجاني وشارج الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب أي المالف فيه فقال ابن حبيب من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا يعني حتما الا ان يكون الوائي الذي تؤدى اليه الطاعه فلا اعاده على من صلى خلفه الا ان يكون حينئذ شكران قاله من لقيت من اصحاب مالك ثم ذكر القرطبي حديثا فيه ولا يؤمن فاجر برما الا ان يكون ذا سلطان وحكم بانه ضعيف no we'll